Surah Al-Lail Artinya malam Terdiri dari 21 ayat A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal leyl iza yaghsham Wal nahari iza tajallam وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدى تقبل الحسن، فسنيسره لليسر، وأما من باخل واستغنا، وكذب بالحسن. untuk menghorsumkan dan وَمَا yang saya kurangkan andakan تَرَدَّدَ إِنَّ عَلَيْنَا jika وَإِن نا لنا الآخرة والأولى فأذغت كنارا تلذ لا يصلها إلا الأشرام الذي كذب وتولى وسيجنبها الأطقام الذي يؤتي ما له يتزكى وما ل أحد عنده من نعمة تجزن إلا بنتياء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى.